اثنان وعشرون استمع إلى العبارات وأعدها ثم أشر إليها في الخريطة مع أصدقائك هذه بحار تركيا البحر الأسود بحر مرمرة بحر إيجا البحر الأبيض المتوسط أنا أحب البحر